يُؤْفَكُ لَهَا فَنَحِيمٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا نَامَتْ أَرْضٌ مَا لَهَا من قرى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 جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمسعوا فإن مطيركم إلى النار كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينقروا يُقِيمُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَظَنُّوا أَنَّ يَأْتِيَنَ يَوْمٌ لَّا بيع فيه ولا خلاب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 وتخر لكم الشمس والقمر دائبين وتخر لكم الليل والنهار